جلجلت جلجلت عاليا في لفظ صيحه الاباء وانبرت وانبرت تسمع البغين انغم الغناء جل جل في لفظ صيحه الاباء وانبرت وانبرت تسمعوا البغين أنغم الممال قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج قادمون كسنا حياكم الله مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم في رحاب الدائية في رحاب فضيلة الشيخ عبد الله النهاري إذن كي تصدف حلقة هذه مع ذكرى عزيزة عند قلوب المسلمين ذكرى عيد المولد النبوي الشريف فضيلة الشيخ لاحظنا في هذه السنة أن هناك إقبال نسبيا نسبي محترم على عدم احتفال برأس السنة الميلادية باعتباره عيدا دينيا للآخرين إذا نشجع هذه المبادرة وصراحة الإخوان اللي, اللي حرصوا عليها في الفيسبوك في أنهم تلقوا, تلقوا واحد الحملاء باش المغاربة ما يحتفلوش بهذه المناسبة لأنها مناسبة دينية لأن الآخرين لا يحتفلون بمناسبتنا كمثال بأننا مغدشل قومتنا في أوروبة واحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف لكي لا أطيل أعطي كلمة لفضيل الشيخ عبدالنهاري لكي يتكلم في هذه المناسبة الكريمة العظيمة عند أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحقيقة في كل سنة يطرح هذا السؤال هل يجوز الاحتفال بعيد المولد النبوي أم لا إذن فقضية هناك الاحتفال وهناك عيد المولد النبوي أولا اترك الاحتفال جانبا وتحدث عن المولد النبوي هل المولد النبوي هو عيد عند المسلمين يكتسي صبغة دينية الجميع متفق العلماء على ان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عيدا دينيا أبدا عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي ليس عيد بالصبغة الدينية لأن المسلمين لهم عيدان في الدين عندهم زيجة على عيد لمرتبطك بالدين عندنا عيد الفطر الذي يعقب صيام رمضان وعندنا عيد الأضحى الذي يعقبه الحج ركن الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجاريتين اللتين ذهبت إلى بيت النبي وكانت تضربان الدف وتغنيان في العيد والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع فلما دخل أبو بكر انتهرهما فقال لا تنهرهما يا أبو بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا وحتى يعلم اليهود أن ليس في ديننا رهبانية في ديننا فسحة في ديننا أوقات نمضيها ان شاء الله تبارك وتعالى في الترفيه على النفس حتى تستعيد النفس نشاطها إذن مسألة هذه معروفة ورقة المتفق عليه أن عند المسلمين عيدان يكتسبان الصبغة الدينية عيد الفطر وعيد الأرحى لأهل المولد النبوي قالوا له عيد المولد النبوي هو عيد مولد نبوي لا يكتسي الصبغة الدينية فهو مناسبة من المناسبات الأخرى كالمناسبة لك اسمها عيد عياد وطنية عيد الاستقلال عيد عيد. لكن هذه وطنية مناسبة وطنية وهناك مناسبة أخرى هي أيام من أيام الله الله تعالى امتن فيها على عباده بمنا فهذا اليوم من النبي امتن الله في هذا اليوم بميلاد حبيبنا خيرة من طلعت عليه الشمس ولذلك لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أراد ربك أن يؤرخ له ويعطيه شهادة الميلاد قرآن يتلى إلى يوم القيامة في صورة الثيل من أراد أن يعرف يوم ميلاد النبي وتاريخه تاريخ الميلاد وشهادة الازدياد الله تعالى جعلها قرآنا قال سبحانه عز وجل يروي هذه القصة فيقول مولانا في كتابه الكريم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ وَأَصْحَابِ الْفِيلِ قِسْطَةِ مُشْهُورَةِ هذا الرجل الذي الذي اسمه يعني إبراه الأشرم في اليمن هذا الطاغوت الذي غاضه أن يرى العرب يتوجهون إلى الكعبة لعبادة الله فأراد أن يصرف وجوها العرب لكي يحج إلى بيت آخر فبنى بيتا هناك في اليمن اسمه القليس وبنىه بالذهب والفضة قال لهم كيف تذهبون إلى بناء بحجر وتتركون هذا وأحد العرب لأنه يعظم بيت الله تبارك وتعالى في الكعبة ويعرف أنه مقدس ذهب إلى اليمن فدخل إليه فنجسه هو اسمه يسوع عندكم هذا البيت ولو يذهب فلما بلغ الخبر إلى إبراه استشاط غضباً وجهز جيشاً لكي يهدم الكعبة وخرج ومعه فيله وعلى رأسهم محمود الفي المحمود الذي يمططيه إبراه لكن القبائل العربية في الطريق إلى مكة لم ترضى أبداً أن تتركه يذهب لتهديم الكعبة وليه جافعوت شو؟ هذه مشركين العرب ومع ذلك أخذتهم الحمية فقاوموه وقاتلوه ولكن كله كانوا ينهزمون حتى كانوا على مشرف مكة والقصة معروفة أنهم أخذوا مئة من الإبل لجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ثم جئ به فقال إني جئته إلى هنا لكاهديم الكعبة قالوا أنا لم أحاورك في هذا الأمر أنا أريد فقط أن تعطيني إبلي فقالوا كنت حينما رأيتك عظمتك ووقعت هيبتك في قلبي لكن حينما سامعتك فقد قلت لك جئت ليهديب الكعبة وتقول لي أريد إبلي هذه قيمتك قال اسمع البيت رب. الإبل إبلي وأنا ربها وللبيت رب يحميه فأخذ الإبل وذهب إلى بكة وقال لهم علينا أن نخرج إن شاء الله تعالى بعيداً ونحول ونترك هذا الظالم مع بيت الله لكن قبل ذلك هيا بنا نطوف فطاف بالنساء والرجال وهو يقول يا رب كل مخلوق يدافع عن رفضه فدافع عن بيتك لا طاقة لنا بالدفاع عن بيتك فخرجوا ثم تعرفون القصة حينما أبا محمود هذا الفيل أن يتوجه إلى البيت المك... الكعبة وقال نبس فيه حبس أو حابس الفيل وما هي إلا سويعات لإصرار هؤلاء الظلمة لاقتحام الكعبة وهدمها فأرسل الله أوامره العليا لجيش مكلف من طائرات صغيرة قد البلسان تحمل ثلاث حصيات قد الفول قد الحمص من سجيل حجارة من سجيل هي اسم المعركة الأخيرة لغزة سماها حجارة من سجيل استرح هذا الاسم العظيم جاءت هذه الطيور وترمي هم بحجارة من سجمي النار فإذا وصلت إلى جهة خرقته وخرجت من جانب الآخر فجعلتهم كعصف الماكول وهلك ابرها. فكان ميلاد النبي في هذا اليوم هو يوم امتنى الله على الخليقة بأن حفظ الله بيت الله الحرام كأن لسان حال المولى كريم رب العالم يقول للمخلوقات إن ميلاد النبي تزامن مع قهر الطغاة فلا مكان للطغاة بعد ميلاد النبي وبعثة النبي فالنبي جاء لكي يرد البشرية سوا بين يدي الله تبارك وتعالى هذا اليوم هو يوم من أيام الله يوم بضر يوم من أيام الله يوم أحد يوم من أيام الله عنش يوم من أيام الله لأن الله فيه نصر الحق وهزم الباطل ولذلك نحن نقول مثلا نحتفل بهذا العيد اخسف ثمون الإخوة هذا ليس عيد ديني هذا يوم من أيام الله. يجعلك تستذكر هذه الأحداث لكي تنتفع أنت في حاضرك وتهيئ نفسك للمستقبل كيف تتعامل مع المستقبل الماضي ضروري للأمة لأنها هوية تشكل هوية الأمة ومنها تفهم حاضرك وترتب الأمور لمستقبلك فنحن أمة إسلامية ضربت لجذور في التاريخ إذن ماذا يقول الشارع في مسألة؟ استذكار الحوادث التي غيرت مجرى التاريخ عند المسلمين كيف نسميها؟ الله تعالى يقول في كتابه وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ الله يا محمد ذكرهم بأيام الله هناك أيام لله نصر فيها الحق وتقولوا ما علش انتصرنا نصرر بأن كنا مؤمنين كنا كذا كنا كذا كذا فيشكل هذا اليوم المحتفى به يوم لاستجلاب الطروس ونزل أنفسنا ونقيس أنفسنا على تلك الحوادث وهذه التربية بالحوادث فنحن حينما نقول إننا نستذكر في ذلك اليوم ميلاد النبي نربطه بقهر الله للضب نربطه بأن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل سيولد البشرية من جديد من بشر خرج من بطن أمه إلى بشر يرتبط بالسماء إلى إنسان يحارب الظلم إلى إنسان يحارب جميع من يحارب هذه الملة بالعجة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولذلك نغتنم هذه الفرصة اليوم لنذكر الناس بالنبي من يكون كيف لا تستغل هذه الفرصة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المساجد لماذا لا يعرف الشيء من محمد صلى الله عليه وسلم؟ صار اسمه محمد غريبا يعرفه من شيء يعرفه كل شيء حاول دائما أن يرسم لنا قدوات خارجة عن قدوات الإسلام يرسم لك مغنية وإذا تستقبل مغني يستقبل حتى يقول للشباب من أراد طريق النجاح فليس له إلا هذا الطريق وتسلط عليه الأضواء في حين أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفه أحد يقوله تعالى في كتاب الكريمة في سورة المؤمنين ينكروا على المؤمنين أن لا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم أمنوا يعرفوا رسولهم فهم لهم من كرون. كيف يمكن لإساقنا أن يجهل, يجهل رسولا؟ كيف يمكن لإساقنا أن ينكرين النبي صلى الله عليه وسلم؟ صار النبي غريبا بين الأمة فنحن نعرفهم من هو محمد صلى الله عليه وسلم نسبا وحسبا ونعرفهم ما هي أخلاقه ونعرفهم كم عليه الصلاة والسلام تجشم من عناء في طريق الدعوة حتى بنغلنا هذه الدعوة فيزداد الناس حباً لرسول الله وارتباطاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أي المقاصد الشرعية المتوخات من الوقوف في هذا اليوم على مسألة يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هي مقاصد عظيمة هي تذكير الناس بالنبي تعريفهم بالنبي قذف محبة النبي في قلوبهم تعليمهم سيرة النبي, سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يوم تعليمي تربوي دعوي بانتياج خاصة في الوقت الذي صار النبي غريبا في أمتي والدين غريبا في أمتي والمساجد فارغة والعلماء لم يعودوا يقومون بدورهم مشكلة أنا كنت أسمع الأسئلة كتنم عن جهل عميق للناس بدينهم كنقول سبحان الله معلوم من الدين بالضروة فمن الذي جعلهم يجهلون إن الذي جعلهم يجهلون بدايات الدين هو أن العلماء لم يقوموا بدورهم في تنوير الناس ثم مشغل العلماء لا نريد أن يكون ميلاد النبي هو واحد هو فقط لشحذ الناس همم الناس لكي يرجعوا إلى هذا الأمر نذكرهم وإلا فإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تحيط بك من كل جانب في كل أيام دارك فأنت في البيت تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تديروا البيت وأنت زوج تحتاج لي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل زوجاً مع زوجاته وانت عليك وانت قاضم تحتاج كيف كان النبي يقضي بين الناس وانت قائد عسكري تحتاج كيف كان النبي صلى الله عليه يوجه العساكر وانت دبلوماسي سياسي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض السفراء وانت رجل مثقف شاعر قدوتك كان النبي كيف كان يتعامل مع الشعراء صلى الله عليه وسلم اجتماعي كيف كان النبي صلى يتعامل مع الضعيف مع الفقير كيف كان يتعامل مع الظلم كيف كان يتعامل مع الملوك حينما يراسلهم إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لكم في رسول الله أسوى حسنة وأنا وقفت كثيرا عند قولي ولكم أي أنتم جميعا لكم في رسول الله أي القدوة الوحيدة هو محمد وأنتم كلكم إلى يوم القيامة نساء ورجالا كبارا وصغارا شيوقا وشبابا معلمين ومربين وحرفيين وصيادين في البحر وكلكم كلكم لكم في رسول الله أسوى كل الطرق إلى الجنة مغلقة ومصدة إلا طريق رسول الله فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فنحن حينما نقول نحتفل بالعيد لا يفهم منا أننا نقر أنه عيد ديني لكنها هي مناسبة هي يوم من أيام الله تذكرنا برسول الله بتضحيات النبي بدعوة النبي ولقد قال تعالى في يوم من أيام لا واذكروا إذا انتم قليل المستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون اذكروا يوم بضر إذ كنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس هما ألف تمثلتم يا الله لأنكم كنتم صادقين ونصركم على ضعف ورزقكم الغنائم حتى أنزل الله صورة الأنفال الغنائم التي غنبوها فحولكم من ضعفين قوة ومن فقرين إلى غنى وأنتم ضعاف إذن الله تعالى يقول لك اذكر هذا اليوم اذكر دروسة استفد منها في حياتك في مستقبلك والمعارك التي تقع الآن في فلسطين والحصار الذي وقع لفلسطين يعودنا لحصار المشركين للنبي ومواجهة من بهذا العنوان حجرة من سجين هو عودة إلى هذا الفيض العظيم في ديننا فنربط حاضرنا بموضينا ونستشرف من حاضرنا لمستقبل الوغد مشرف بإذن الله تبارك وتعالى ومشرك إذا اتفقنا على هذا فإننا نقول وبالله التوفيق الدروس التي تقام في المساجد فهذا مزيانة الندوات مزيانة المحاضرات مزيانة نقول أن شيد مزيانه امم الندوات في التلفزيونات اللي مزيانه شكون اللي شكون اللي ما ويقولوا الكلام اللي ماشي شرعي هذا لا نكرون الناس على كما يقع في كثير من, من من الزوايا ومن ومن المصايب ديال ديال ديال راك في مصر يشطحوا ويرقصوا ويذكروا بوحد طريقة في شكل و... أنا ما هي منيش الحلوة والمكلة دير حلوة, و... حلوة ولا. دي فرح لك أن تفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وخابعة 15 القرن فرح مع رأسك لكن هالمسائلة لا نقرها لا نقر البدعة لا نقر أن يقال في تلك المواسم كلاماً يخرج النبي عن طبيعته العبودية لله تبارك وتعالى وهكذا كما لاحظتم فضيلة الشيخ أصل للمناسبة بطريقة شرعية إذن هذا ينقلنا إلى أمر آخر على بركة الله ننطلق إلى البدع المصاحبة لهذه المناسبة لهذا اليوم المبارك وليس لهذا العيد كما تفضل فضيلة الشيخ يعني تقام فضيلة الشيخ يعني احتفالات درس في المساجد أمداح لكن في المقابل تقام بدع بدع صراحه كما تفضلتم في دروسكم في الموالد في مصر وهنا في المغرب هناك يعني كنلاحظوا طقوس نتاع المحيلقات والدربوكات و يعني و كنلاحظوا بان راه واج كبير في هذه المبيعات تاع الدربوكات والبنادر في سيدي الميلود وهنا في المنطقه الشرقيه والمغرب كله على حسب الخصوصيه تاع المنطقه كيحتفل بواحد الطريقه معينه مثلا هنا في وجده كيقولوا مثلا في سيدي الميلود فمتي السره اي شغله مسائل كيدخلوا فيها مسائل دينيه وكتلقى في الوسط شي كلمات خارجه على الدين كتلقى الانسان يذكر أشياء اللي ولات في الاعراف وما يعرفش بأن الأصل ديالها والخلفية ديالها هي خلفية إسلامية ونحن في المنطقة الشرقية كمثال معروف طريقة الاحتفال بهذه المناسبة عند النساء وعند الرجال على العموم هناك بدع كثيرة تقام على همشي هذه المناسبة الكريمة سيتفضل فضيلة الشيخ لكي يصلت الضوء عليها في الحقيقة ان خاصة المنطقة الشرقية عندنا عند قروب عند يعني اقتراب موعد هذا اليوم المبارك الطيب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا ندخل في مسألة الخلاف بين العلماء هل هو يوم ميلادي أم لا يعني ما يهم نجحنا تواطأ الناس على أنه هذا اليوم حتى ولو يكون كذلك تواطأ الناس ما عليش ما يهم هذا هنا في المنطقة الشرقية هناك بعض الأمور المحيرة يعني عند اقتراب هذا اليوم توباه هذه المسائل المفرقعات بشكل كبير والمشكلة أن هذه المنفرقعات هي مستوردة من إسبانيا ثم يقوم الأطفال في غياب توجيه تام وتأطير تام من يبقوا يشعلوها ويفرقعونها في كل مكان هذه فيها خطورة كبيرة يجب الأباء يلتفتوا إلى هذا كم من امرأة تكون حامل ويديروها بالعاني يخليوا أحتاجي ويرنوا فهذا يتم الإجهام من أراد أن يطلع على الحالة التي تقول إليها أحوال الناس في هذا اليوم فليرهب إلى يرجونس في الفارع بي كيقوله لك الفارع مليا الناس اللي كيخدم شن... لا أنا كيقولك على الجهة الشرقية فبالما ما يديرهش هذا القضية الداخل يعني القضية بتاع المفرقعات كي يديره حواجه خرين أو التاني أنا كي نهدك على المفرقعات وهناك اللي كي يفقع عينه كم من تثنين قام بذلك المفرقعات بوحد طريقة فغذرت به ففكأ عينه هذه مسائل يعني هذه أحداث هذه ملفات هم انطلعين عليها كم من الخلافات والشجارة التي تقع بين الجيران في هذه المسائل هذه هل بيعثت النبي صلى الله عليه وسلم له ورحمة يتناسب مع الطريقة التي نستقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما حست آمنة حين حملتك ما تحس الحوامل من آلام الحمد حتى وهو في بطن أمه وحين وضعته لم تجد ألم الوضع كما تجده النساء اللائية ضعنا هو رحمة حتى على أمه فكيف يستقبل الناس الرحمة المهدات للعالمين بما يريد أن يرسخه الناس بأننا إنما نربط ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بليرهاب حتى عند الأطفال فنحن نخسره مرتين نخسروا لأننا ندفعوا من جيوبنا الأموال لغيرنا لأننا كيجيوا مصبنيون وكيجيوا بطرق منتع التهريب هذو كل المفرقعة الكبار اللي خلعوا بالزعب اللي يقولوا نعم السوارخ السوارخ وكذا والنجوم والمصائب السوارخ وهذا شيء هذي ثانيا ونخسروا مرة ثانية لأننا نعطي صورة منفرة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم هل يستقبل النبي في المدينة بالمفرقعة؟ تقبل بالدفوف وطلع البدر علينا من ثنية الوداء وجب الشكر علينا يعني فيه شكر لله فيه الفرح باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت قبائل الأوسي والخزراج أن تتقاتل من أجل أن تحظى بشرف استضافة النبي والنبي كان يخرج من هذا بطريقة حكيمة يقول دعوها فإنها مأمورة أي حيث ما بركت الناقة هناك مكانه وخرج من هذا وإلا فكل أهل المدينة كادت أنفاسهم تتقط على حبيبي و... ونبيي بأبي وأمي ونفسي له الفداء صلى الله على الحبيب صلى الله عليه دائما أبدا فهذه الطريقة هما كي منين يديروا الرسل عام ديال, ديال سيدنا عيسى كي يديروا الرومي ويديرون أمس يديروا الأفراع ويديروا كذا وإحنا نديروا الظمر المفرقعات لا يليق هذه لا تليق ويبنها دروا الطبيلات المهم بعدا في المفرقه أما اما القضيه تاع البنادرو تاع الطبيلات ونتاع كدا لا شعبية. باس لا باس هذه المسائل تاع الطبيلات و بالنسبة كذا لا باس لكن باش يجيبوا الطبيله و يبقوا البندرو مثلا لسابيناتنا ولا و نبقوا الميلودي يخرجوا على فضيحه اخرى اه نبدوا مثلا احنا في الاول بالبنادر هكذا يعني بالنسبه واحد عندي وقوع اختلاط واش غادي نقول لهم الفرح هل يجيز لكم الفرح بميلاد النبي يختلط الرجال مع النساء فإذا اختلط الرجال مع النساء فإننا فتحنا بابا للشر لا أحد يصدوه بعد ذلك لأننا اتبعنا خطوات الشيطان واش النبس لأسماء يرضى في مينادي هنت احتفل بمعصيته لا يمكن من يدعي أنه يحب النبي ويحتفي به هل يعصيه فإن المحب للحبيب مطيع ثم بعد ذلك هذه الكلمة التي ذكرتها تنم عن جه الكبيل بي محمد صلى الله عليه وسلم هذا منين بقاو يبندلوا كيقولوا محمد جاء فايت منا ومحمد يضرب الدربوكه واش النبي الله عليه وسلم كيضرب كي الدربوكه انا كنقولها الناس الشعبيين على حقاش كاين شي يتأففون من تناول هذاك نقول لك حنا علماء حنا خصنا نسالوا لنا الله يقول لك حنا علماء هذه المسائل لا ننزل اليها لكن نحن الآن نعيش مع الشعب هذا نسمه اللي كتضرب البندير هكذا وكتقول هذا الكلام هل هي واعيه بما تقول ان النبي صلى واش نبي صلحة بلاي فايت منها هذا دالي الجهل واش نبي صلحة بلاي بندير شو شو شو واحدا رائي كيسرح وجو فاتين ايش ويصرح ها التبليغ وكل كيدعي والله تعالى وبغاو يذكروا شو يعرف وعلى كده ما عارف اللي صلحة روالي ويوالحصوا الله فسديق وقال لهم نبي صلحة بلاي صلحة بلاي مزعمة هذه مات خمستاش القر وما تصليش انت خمستاش القر ومي كله يهمات وبقيم كله يهمات يعني عطفاً على هذا الكلام فضيلة الشيخ تفضل بشي هدراع البداع يعني كتعرف مسألة لا يمكن تجاوزها هي المسألة المتعلقة بالزوايا لأنه أمر رقم لا يمكنه تجاوزه في مسألة الاحتفال بهذه المناسبة وانت كتعرف الزوايا والاحتفالات اللي كيدرون الناس المتصوف يقول لك أنا أنا مشي أذهب إلى عبادة الله في زاوية يعني أحسن من أن أذهب لكي أتسكع في مقالي أتحدث عن ماضي ميسي أو الريال <تصفيق> نعم جزاك الله خير شوف يا سيدي أنا عطفا على كلامك استسعيد شوف هناك إن شاء الله تبارك وتعالى بعض الأمور يجب التنويه بها في هذا اليوم تربط مباشرة بقضية ميلاد النبي سلاس ما يقع في المساجد إن شاء الله تعالى وهذه تمنيت ولا تكرر تكريم لأئمة التنويه بحافظة القرآن من نساء الرجال تكريم أحسن قلم تكريم أحسن بحث في السيرة تكريم الأطفال الذين يحفظون أحاديث رسول الله تكريم أحسن خطير هذا لا يضحك يعني أحسن خطير تكريم من يخدموا هذا الدين نربطها بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه جاء لهذا الغرض فكل من له علاقة بالدين ويخدم الدين ينبغي أن نستعملها مناسبة لإظهاره بحال ذو كلي في إفكام يا رجال تع... كامل السينيما كي يجلبوا ذلك النهار عم سيدين تع... كي يجلبوا يكبرون يب... رمونا حنا هذا النهار نحن عندنا في المغرب كهي نهر تكريب الصحفيين اليوم تقع الصحفي واليوم الفنان واليوم, انتعال واليوم انتعال المغني واليوم ديال اللاعب واليوم ديال القابلات واليوم ديال كل شيء حلاقشنا اليوم هذا يندروه يوم ديال الدعاة كل من له علاقة من ذكور الإنال لدفع عجلة الدعوة إلى الله تعالى في مجال القرآن في مجال الحديث في مجال السيرة ننوه بهم لماذا لا يقول هذا شيء ما نكتفيه فقط محاضرة أو كذا ويكون هذا على سائر الأيام الزواية. بالنسبة إن شاء الله السؤال للسؤال أن القضية الزوايا تشهد هذا اليوم هذه الاحتفالات قلت الاحتفال بهذه الطريقة الشرعية التي ليس فيها أبدا بدع نحن لا نقول أي شيء مباركت نباركوها وكذا وكذا لكن كل ما يقع يخالف ماذا؟ نحن الضيونة القيمة سنة وحسب قد نبسي تربع لهذا شيء كل ما يخالف وأنا كنت أقول لك يسقسوا الناس أنا لم أعرفوا كل ما يخالف شرع ربنا وسنة نبياً اللي احتفلوا به مخصوش يدروها وإلا كان الاحتفاء كذباً أنا وحد شيء وحدين كنت, وحلين كنت, وحلين كنت, كنت, كنت واحد للاحتفاء كنت واحد المناسبة وقد يدروا واحد النشد يقول له حبك يا محمد حرم لي منام حرم لي منام ودمعي يسير يعني وصف حاله لكثرة محبتي نبس الزمن أنما الحباء حرمت عليه النوم وتوسيل العين ديله بالبكة وديته عبه لنبس لكن من المشيت ما أصبح ما أصبت وشي صليل في جارة كيف إجتا تقول ما أحبت النبي حرمت لي المنام وتحت الصبح اللي فرضوا لله علينا ما أصليتش تحالوكا يدلوا على أنه الكذب ثم تقول أنا أحرم أنا أحبت أن بجعلت عينيها يعني تدمعان وأنت تخالفه فكيف يعني يتفق أنك تبكي حينما يذكر النبي وفي نفس الوقت أنت تخالفه أنت جايب أن يصل عليه و تبكي كما واحد ستبكيه دار واحد الدرس كل كان يبكي منين النصر بالبلغاء بشاتله قال كون الدنيب بالرم دار واحد جانب سبحان الله بك لي كان يبكي كل شيء تبكيه والبلغاء بتعرف كيف مشاته يوفي ولذلك كان يقول في الزاوية الحب أنت عنده بيصل عليه والاحتفاء به ينبغي أن يكون احتفاءً يدل فعلاً لا قولاً ولا شعاراً على محبته من النبي أي ومحبة النبي يقول فيها الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله أي هذه الآية اسمها آية الامتحان ما معنى انتحان الله يمتحنك بدعوتك وادعائك أنك تحب النبي فالله يقول لكن كنت تدعي أنك تحب النبي فليس هنالك إلا طريق واحد تعبره عن محبتك النبي وهو طاعته فكيف أن تتعصيل الله تعالى؟ تجيب فيما أنا ما نرشد عرضة سموك على وما مشي تشتمية ما مشيش أن هذا الزوايا وهذا المواسم وسموك يديره ولكن كان إلا كان كينة الاختلاط إلا كانت بدعة قولية إلا بدعة عقدية إلا بدعة التعبد العبادات يبقوا هكذا ولا كل ذلك نسأل الله تعالى أن يطهر يعني هذه الأماكن من هذا الغلو والتنطع الذي يخرج الناس عن حد الوسطية فالإسلام حارب الغلو حتى في النبيين وحارب الغلو في الصالحين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه فعلى الإنسان إذن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتفالات التي يقوم بها وإلا كانت دعوة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دليل يقول أحد المتصوفة كما قلت في, في الأول بأنه يعني الناس اللي كيقولوا أنهم يدلوا بداع في الزاوية يقول لك يعني إقصها بأنه أنه يمشي للزاوية حسن أنه يتعبد يتعبد حسن أنه يمشي يتسكى في, في المقهى ويتحدث عن مسائل يعني أخرى في في مثل هكذا مناسبات ثم أفضيل الشيخ غيرت نقول لك ولا نقطة هاميشية الناس ممكن يقولون بروك العواشر في هذه المسألة هل هي كلمه لها يعني اساس في في الإسلامية أو او او الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون كما كما تفضلت في في الأولى الاولى لو قلت لكم بروك العواشر باش ترد عليا في هذه نعم يعني هذا سؤال مهم جزاك الله خيرا وجزا يعني السائل خيرا شو هناك احب البقاء الى الله تعالى كما ورد في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم احب البقاء الى الله فقال المساجد وسئل عن شر البقاء عند الله تعالى فذكر الحمامات والاسواق لماذا الحمامات والاسواق الحمامات لانها فيها والعياذ بكشف العورات والنظر المنظور الى العوره الدنيا وجشع يؤدي الى الكذب وإلى وإلى الله تعالى المساجد لماذا؟ لأن فيها تتنزل الرحمات والسكينة فبيوت الله تعالى سبحانه عز وجل هي أفضل مكان آه. ولذلك الذهاب إلى المسجد والذهب إلى الزاوية شوفوا قال العلماء كل مكان اسمها أي مكان؟ كل مكان ترتكب فيه البدع البدع لا يجوز الصلاة فيها ولا يجد على ذلك لأنك إذا صليت في مكان فيه البدع فكأنك تزكي البدع واسمه هي البدع البدع مش جيد هي المعصية يمكن أن تصلي المكلف هي المعصية معنى إيش لأن صاحب المعصية يعصي الله تعالى وقلبه يتألم يتمنى أن يعود منكسر يقول لك أنا الشراب الله يعرفه, أنا الله يعرفه عليها أما البدع كيدينها كي ويعتقد أنها تقربه إلى الله ما يسمعش في السا كنت تقول له ودي علاش ما تركت ما كان صلاه الذكر انا تريل تاع عندك مالك مالك مالك مثلا يقولوا له مثلا يقولوا له مالك وبغيت نبقى تكلم معا تقولوا عمقادر عمقادر عمقادر عمقادر عمقادر عمقادر وش قد يدي لك؟ يضرب للك بالرأس هذا غير باشار وش مش عاد تقدر عمقادر عمقادر عمقادر ما يمكنش الله تبارك وتعليه قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجرت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وإيمانه على ربهم يتوكرون ولذلك المكان الذي تنتشر فيه البدع لا يجوز لك ان تذهب للصلاه في وتترك المسجد يؤذن وكاين ناس اللي مشي تما يا ويضل يزده ومن نجي للصباح يمشي ينعس ما يصليش الصباح اللي مفروض عليه شو هذا المعادله الصعبه ما يقولوش تركت تهضر تهضر بعينها لجميع المسائل انا كتكلم مثلا على القضيه المابك التي تكون فيها البدعه وخمش زاوية بكان في بداعي نعم بصفعة ايه بصفعة اذا هذا القضية اما قضية الذهاب الى المقهى السيد قالك في السؤال يقارن يقولك ذيك اللي لا انا من مشي شيء مثلا بدل من مشي القهوانك دائم دائم انا بدل من مشي القهوان مشي للزاوية يقول انه بدل ما تمشي القهوان ما تمشيش للزاوية راح للجامعة وكي تكمل الصلاه تاعك بدل ما تمشي للزاويه ولا تمشي للقهوه روح معاول هذيك وضرب النعاس دي واحد العشاء مبارك مع وليداتك فجلوسك في بيتك مع اولادك هو عباده وروح تمشي تنعس مع راسك وروح تصلي الصباح ما نمطلوش منك باش تمشي حتى الليل كامل تاع ديك وانت تزداد ما نغفش منك ما كاينش خشره انت على هذا الشيء ثاني علاش غتمشي للقهوه إلا كنغير بشي تكمي وتبقى فلان قال فلان قال ما كنحتاج حاجة نحن عندنا في السنة أن الإنسان إذا صلى صلاة العشاء الآخرة في المسجد فمن السنة أن يذهب لكي ينام ليستعد للنهوض مبكرا فالنهوض مبكرا هو من بركات هذا الدين قال نبس الله صلى الله مبارك لأمتي في بوكورها اللي يبغى الدنيا يبكر واللي يبغى الأخيرة يبكر أما الظل تزده وفتلمت بشي تخدمه وما تصليش الصباح ماشي بزيانة تشير القهوة وتبقى مقصرة على والو ماشي بزيانة لكن لا تصل إلى قوم اللي ناس انت يعني غادي تدير معاص أما القضية الخريلة فيها البدع كيكون جالس في المقهى أكل شرا من جالس في المكان اللي فيه البدعه لان راك في المقهى راك دير حوايج يعني ماما ما عادية بسيطة بسيطه مباحه راك جالس راك تشرب القهوه ما حد ما راكش تهضر في الناس كذا راك دير مسائل مباحه ما فيها حتى شي حاجه اذا كنت دير الحرام هذيك حاجه اخرى اذا كنت تزيد مع الدخان تزيد مع الكيف تزيد مع الهضره في الناس هذيك حاجه اخرى انا تكلمت عليها في خاصة خاصه الجلوس في الطرقات هذه كلمه خاصة يرجى الرجوع اليها ان تبارك وتعالى اما الجلوس في هذا المكان الاخر اللي فيه البدعة, هذه مصيبه فيها منكر ولذلك نسأل الله تعالى أم يجعل هذه المناسبة التي تحف بنا وتطل على العالم الإسلامي مناسبة إن شاء الله تعالى لنصرة هذا الدين ولرفع الضيم عن إخوتنا في سوريا وإخوتنا في العراق وإخوتنا في فلسطين وإخوتنا في مصر ونقول لجميع المسلمين ده. انت اللي كتقول انت... أنا... المسلمين اللي قال لك قولوا مبروك عواشركم الله علينا هذه الايام بمزيد من الإيمان والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى والابتعاد عن كل ما يضرون في الدين والدنيا والآخرة وأقول للشباب نزول عند رغبة استسعيد الشباب هم أبناء وأحباء وحبهم وأكن لهم الحب الشديد وأسأل الله تعالى أن يجري على إيديهم الخير الكثير وأن يجعلهم مفاتح خير مغالقة شر وذلك بالتفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين حتى يكونوا ذخرا لهم ولابائهم و لبلدهم الله على حبيبنا محمد اذا كما سمعتم كانت حلقه مباركه اعطاني لي سي باس سي سي الله النهار يعطاني نقول لكم مبروك واشرفكم اننا كما نقولوا كانوا البدا بزاف كنا نقولوا التانكين تفهاد الكلام الذي اتبدل به التحيه في في هكذا مناسبات مبروك واشرفكم في اليوم المبارك إذن نشكرك فضيلة الشيخ على هذا الكلام القيم ونودع زوار هباب بريس والنظار الكرام إلى الحلقة القادمة إن شاء الله حياكم الله شكرا لكم